لا هي قلوبهم وسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشرا مثلكم أفتئتون السحرة وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء وَالْأَمْرُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَبَوَاتُ أَحْلَامٍ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا وَسِينًا الْأَوَّلَ مَا أَمْلَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إليهم فسألو أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون وما جعل جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين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 ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يفتحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون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 أرسلنا من قبلك من رسول إن لا نوح إليه أنahu لا إله إلا أنا كأولون وَقَالُوا اتَّقَنَا الرَّحْمَنُ وَلَمَّا سُبْحَانَهُ بِالْعِبَادُ مُكْرَمٌ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من قشيته مشبقون ومن يقول منهم إني إلىهم من دونه فذلك نجذيه جهنم فذلك نجذيه جهنم أما كذلك نجذب قادمين أو لم ير الذين تفروا أن والسموات والأرض كانتا رضعا ففتقنهما ففتقنهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أ فلا يؤمنون وجعلنا في الأوزر وعث أنتم دبيم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 كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلدأ فإن ميت فهم الخالبون كل نفس ذائقة الموت كل نفس دائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا اَغَذَّ الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَفٌ بِذِكْرِ رَحْمَانِهِمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَوْفَ نُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَجِنُون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 ولقد استهدئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستازئون قل من يكلوكم بالليل والنهار من الرحمن؟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 بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طعن عليهم العمر أفلا يرون أن ناتي الأرض ما ينقصها من, من أطرافنا أفهم الغالبون قل ما أنظرك بالوحد ولا يسمع الصدّاء إذا ما ينظرون ولا يمسه نفحة من عذاب ربك لا يقولون يا ويلنا ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا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 قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين قالوا واجئتنا بالحق يم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم إن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيد أن أصنامكم بعد أن تغلوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون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 قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآليتنا يا إبراهيم قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون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 أُفِّلَكُم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُفِّلَكُم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَلَا تَأْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ورادوا به كيدا فجعلناهم الأخرين ونجيناه ونوطنا إلى العرب التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة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 وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَنُوحِيَ إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَذْلَلْنَا هَوَلُهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرق إذ نفشت فيه ظنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطيور وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل أنتم شاكرون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 وكنا لهم حافظين وأيوبا إذ نادى ربه أني أن مسني الضر وأيوبا إذ نادى ربه أني أن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين استنجينا له فكشفنا ما به من ضر و آتيناه عافية وآتيناه عافية ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين واسمنا لو ادريس وذل كفتكم من الصابرين وَدَخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَدَنُونَ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا تَظُنُّ أَنَّنَا قَدِرَ عَلَيْهِ فَلَا دَخَلَ فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أن لا إله إلا أنت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 إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ رَبِّ لَا تَضَرْنِ فَرْدًا رَبِّ لَا تَضَرْنِ فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَعَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويبعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصلت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها فَنَطَّقْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَا لَهُ وَبْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّهَا هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتُ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ تَعْبُدُونَ وتقفعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفر على نسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أغلكناها حتى يأتوج ومأتوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعاد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا إذا هي شائفة نبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في رسلة من هذا يا ويلنا قد كنا في رسلة من هذا بل كنا غالمين إن ما كم وما تعبدون من دون الله حصب جنما أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلكم ما وردواها وكل في عقاند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 لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفدع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة ياك هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نقي السماء كطيش جل للكتب كما بدناك كما بدناك أول خلق نعيده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 فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آدم تكم على سواه وإما قريب أطريد أم بعيد مات وعدون